فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت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 1. Inna Allah azizun hakeem 2. Ith yugashriku munnu عasă amanatam minhu 3. وyunazil عليكم من السماء 4. ماء ليطهركم به 5. ويذهب عنكم رجز الشيطان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 سألقي في قلوب الذين كفروا معب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا فَلَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ يومئذ دُبُرَهُ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 1. Ya ayuhal lezine ámanu 2. Atoiju Allah wa rasulah 3. ولا tawalewu عنhu 4. وأntum tasmakun 5. ولا takunu ka alaveen 6. وهم la yasmakun 7. in الدواب بِعِندَ اللهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 1. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وَذقُر إِذأَ تُمْ قَللُ مْتَ الضعفُونَ فِيأَْضِ تَ خَافَُ أَ تَخََّ فَكُم سُفَآوابُم وَأَنْ يذَقُون فَأَيُّكُمْ وَأَن يَدْكُنَ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَنَمَا امْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ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 ق وَدك أَكثَرَهُم لا يَعمُون وَمَا كانََ صَلَاتُهُ م دَبَييتِ إلاا مُكَانأَ وَتَصضه فَذوقُ الْعَذاابَ بِمكُ تُم تَكفُرون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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بعضه على بعض جميعا فِي قَاعِ جَهَنَّمَ وَيُصْلِحَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَتَهُ يُغْفَرُ لَهُم ما قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودوا فَقَد مَضَت سُنَّةُ الأَوَّلِينَ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ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 بالِلههِ وَم أَزَلنا على عَابدنَا يَمَلفُ القان يَم تَقَ جَم واللغُ على كُِّ شَيئِم قَدير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 ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يُركَهُم اللهُ فِي مَنامِكَ قَللَ وَلَ أَركَهُم كَفيرًا لَ فَشِْلتُم وَلََنَازَعتُم فِيأَمرِ وَلَك اللهَّهَ سَلَّمْ إِهُ عَمُ بِذَاتِ الصّدُ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 لَطيتُم فِي تَ فَفبتُ وَذقُ اللهه كَفًا ل عَكُم تُفِحود وَأَطير الل غ وَرَسُولهُ وَلَا تَلزَر فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَرحُكُم وَصبِر إِ اللهَّه معَ الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ إِلَّا النَّاسُ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ بِالْحَقِّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ وإِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ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 ذَلِكَ بِمَا قَمَت أَذكُم وَأَنَّ اللَّه لَْسَ بِضَ اللَّامِ للِعَبيد كَدَأ بِآالِ فِ الرَّعونَ وََّذينَ مِنْ قَِرِهِم كَفَرُ بِ آيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم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 كَدَأْ بِآالِ فِي الرَعونَ وََّذينَ مِ قَبِلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَهُ بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَقُناَ آلَ فِي الرَّعُود وَكُللُّ كَانُواظَارميد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 اِنَّمَا تَثَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَّن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِن بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا خُذُوا مَعَ الذَّابِ النَّظِيفَ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور رحيم لا أي يوهن النذ يُقُم في أيذكُ مِ الأسراائ يعَلَِل و في قُلوبكمُم خرا يُؤتِكمُم خَييرًا مم م أخذَ منكم. إِيَكَ لَمِنَ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِدْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ